نحو فجر النصر قامت دولتي فينا اقامت شرع ربي متنمت بالقنا والمرهفات نحو فجر النصر قامت دولتي فينا اقامت شرع ربي متنمت بالقنا والمرهفات قتلهم حيث كانوا الحقوبا قد تفانوا في سبيل الله صانوا شرعنا والمحصنات قتلهم حيث كانوا الحقو من قد تفانوا في سبيل الله صانوا شرعنا والمحصنات يا منا بالشرع تحكم جندنا في الروع تعلم كبشها بالموت معلم للعدا كالمعصرات يا منا بالشرع تحكم جندنا في الروع تعلم كبشها بالموت معلم للعدا كالمعصرات ولتي عهد جديد وبطشها بطش شديد في لوها هذه الرشيد رغم كل النائبات يولتي عهد جديد بضطها بضط شديد فعلها هذه الرشيد رغم كل النائبات لنا شيخيه جند تلاقى الناس شدوا وافغور العز سدوا كالجبال الراسيات اننا شيخي جند وان تلاقى الناس شدوا وافغور العز سدوا كالجبال الراسيات اسمعوا مني كلامي لم يعد يجدي ملامي بلغوا شيخي سلامي بيعتي حتى الضباط اسمعوا مني كلامي لم يعد يجدي ملامي بلغوا و شيخي سلامي بيعتي حتى الضبات يحف فجر النصر قامت دولتي فينا اقامت شرع ربي متنمت بالقنا والمرهفات يحف فجر النصر قامت دولتي فينا اقامت شرع ربي متنمت بالقنا والمرهفات